أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا له أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ